حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولأبد مؤمن خير الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يترك